أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينطاف كذلك يوحي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 مَا اتَّخَذَ وَمِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَأَلاَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 وحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة, حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَم لَهُمْ شُرَكَاءَ مَا أُشَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 أم يقولون أفطر على الله كذبا؟ فإيش إلاه يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بك كلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغف عن السيئات ويعلم ما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 ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير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 أو يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنَّا كَثِيرٌ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ فما أوتِّن من شيء فمتعُ الحياة الدنيا وما عاد الله خيره وأَبَى الَّذينَ آمَنوا على رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذينَ يَجتنِبونَ كَبائرَ الإثمِ والفواحشَ وإذَا ما غضبُهُمْ يَغفِرونَ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 أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلر الله فما له من ولي من بعده